A'uzu billahi min al-shaytan Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Wal-Quran al-Majid. Bal'ajibu.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 فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ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 قُلْنَا لِلْعِبَادِ ادْعُوا مَا تُرِيدُوا بِهِ بَل رَّجَعَ إِلَى مَن خَلَقَهُ كَذَالِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ فِرْعَوْنُ وَأَصْحَابُ الرس وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس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 وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتدم مري الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قُدِّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ بَدَلَ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَنَّ مِنْ الْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْتَ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ Tulul Muttakin, tidak jauh. Ini yang mereka takutkan. Ini yang mereka takutkan من خشى الرحمن بالغيب وجا بقلب منيب ودخلوها بسلام ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلاص لهم ما يشاؤون فيها لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشًا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 ثت أيام وما مسنا من الغروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبر السجود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 111. وذكر بالقرآن من يخاف وعين